بعد إخوتي الكرام نبدأ بالتفسير أعتذر إليكم على التأخير سامحوني أعتذر, إلي... أعتذر إليكم على تأخيري نعم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا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 ولولا دفع الله منا فبعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد تهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَا يَنصُرُ نَنَّ اللَّهُمَّ مَن يَنصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ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 أَلَّنَا إن, إِن مَكَنَّنَا هُمْ بِالْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ بزرخ الله أخير أخسان الضضر يقولنا مع أخوة الله جل فعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وقول نبي أن الله جل فعلا أوجب على نفسه المدفع والدفع عن الذين آمنوا وأن مكر الكفاوي لا يحق المكر السيء إلا بأهله وأن الله جعل يدفع عن المؤمنين ذلك أما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده بلأ ربي هو يكفي عباده سبحانه وتل في علاه وقد قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وهو حكيم عليم يضع الشيء في موضعه إن الله لا يحب كل خوان كفور وقلنا بعد صيغة المبلغة هنا تبين على أن خلت الكافرين والمنافقين تستمر وتذبط بالخيانة وبالكفر بالله جل فعلان فكلهم لا يكفي بالعهد والوعد وكلهم على كفر لذلك قال الله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور وتارى بأنه أثبت لربنا جل فعلان صفة المحبة وأيضا صفة الكره وصفة الغضب وكلها من صفات الأفعال وهذا على مفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة الذين لا يثبتون صفات الأفعال لله جل في علام قد, قد قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء وفي الكره أيضا كره لكم قيل وقال وكثلت السؤال كره اللهم بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القائدين ففي قال الله تعالى غضب الله قال في الخامسة أن غضب الله عليها وأيضا قال النبي, النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وقال الله تعالى فلما آسفون انتقمنا منهم فإن الله لا يحب من كان خوانا كثورا وقلنا الخيانة نقص من كل وجه لذلك قال الله تعالى وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فإن الله لا يحب الخائنين سبحانه جل في أولا ومن الخيانة كما قلنا خيانة الله وخيانة الرسول الشرك ومن الخيانة الجحود بالنعائم قال هذه من الخيانة قال فيها النبي <تصفيق> فضيله الشيخ عبد العزيز انا الان انتظرتك اشوف الى متى الى متى انتظرت الشيخ عبد العزيز اما انا اكيد ان شاء الله تاتي الان انا انا اراك في الطواف سامحني يا شيخ عبد العزيز فضيله الشيخ بالله سامحنا احنا اطلنا عليهم الغياب وتأخرنا عليهم جدا حتى قلق البعض حسب ان الدرس ممكن يعني يكون في شيء فسامحنا تعدلنا بعض الشيء لكن يعني مكثت طويلا الى بعد المغرب الحمد لله والشكر لله إذن نسعد ذكر ونكمل معنى المشور ربي أحفظك من كل سوء جزاك الله خير على الحرس الشيخ عبد العزيز سبحان الله من ثبت الله خيرا من ثبت الله له خيرا فإياه ثم إياه أن يتقاعس أو يتراجع وإياه ثم إياه إن تراجع ألا يكفر عن ذلك وألا يدعو الله تدفعه للتثبيت رب أرضى عنك شيخ عبد العزيز حفظك ربي أنت دربت أروع الأمثلة أيضا للإخوة لذلك أنا أذكر نفسي وأذكر للإخوة أن من عظيم من الله علينا أنه إن من علينا بطاعة فلابد وجوبا من المحاربة على السبات عليها فإن من علامات التوفيق السبات والسداد على الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا ولن تحصوا لا يستطيع أحد أن يحصوا لكن المهم أن يكون فيه زبات على هذا التفديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله كنديمة وقال إن, إن حب العمل إلى الله أدومه وإنقل وإن فهنا يقول الله على أيضا قال إن الله لا يحب كل خوان كفور جحود النعم من الكفر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال في الحديث الصحيح قال صلى بنا رسول الله, صلى الله عليه وسلم على اسر السماء ثم قال اتعلمون ما قال ربكم قال الله هو رسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب وهذا ايضا من الخيانة ومن الجحود هذا ايضا من الخيانة ومن الجحود ونعوذ بالله من الخيانة ونعوذ بالله من الجحود. قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وتكلمنا أمس في هذه الآية عن القراءة التي واردت عليها عن علي ابن عباس قال نزلت في هذه الآية في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابي حين أخرجوا من مكة ظلما وعضوانا وطبعا تعلمون أن ساموهم سوى العذب قتلوا عمارا قتلوا سمية وكادوا يقتلون قتلوا ياسرة وقاتل وقاتلوا سمية وكادوا يقتلون عمارا حتى تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يبكي فقال ما بك؟ قال حملوني على الكلام فيك قال وكيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عاد فعد أنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان سموهم أشد سوء العذاب فالله تعالى امره ان يامرهم بالهجره وفروا وهم اخلدوا من ديارهم وهي حب إليهم النبي نفسه كادوا يقتلونه وقام ونظر إلى مكه وقال انت أحب البقاء الى الله عز وجل واحب ارض لا الي ولولا أن قومك اخرجوني ما خرجت منك ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت منك ولذلك قال كثير من السلف هذه الآية نزلت في الجهاد ولذلك بعض العلماء الذين يقولون في الصور هذه الصورة مكية صورة مدنية كان من أيضا يعني ال ال ال ال ال ال ال الوسائلة يصلون بها إلى التصنيف هذه الآية هذه الآية ما دامت قد حثت على الجهاد وأمنت عليه وأمرت به فيها دلال نادي الأحكام المدنية وليس الأحكام الإيش. المكية المكية فيها فيها المناظرة فيها الكلام على التوحيد فيها الكلام على الإيمان هذا طابع القرآن المكي طابع القرآن المدني تشريع الأحكام مع الجهاد مع الأوامر الصارمة رابني جليل عن ابن عباس قال لما أخرج النفس سلم لما أخرج النفس سلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا لي راجعون لا يهلكنا وهذا هذه فرصة المؤمن وهذا دلالة على عظيم فقه أبي بكر رضي الله عنه رضاه وقد رده الله إلى الأرض فاتحا قد رده الله إلى الأرض فاتحا ولذلك لما, لما دخل فاتحا تأتأ رأسه شكرا لله جدا في وتواضعا وقال لهم ما, ما تظنون أني فاعل بكم ما تظنون أني فاعل بكم فهم كانوا من الذكاء بمكان قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فعف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال ابن عباس فأنزل الله جل وعلا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير كان ابن عباس قال وقد فعل يعني قد نصرهم الله جل وعلا نصرهم الله يوم بدر ونصرهم الله جل حتى في أحد النصرة كانت لهم لو لا عصات الذين عصوا رسول الله جل وعلا الرمات ما حدث ما حدث وفي الأحزاب عندما أحاطوا بالمدينة أحاطت الصور في المعصم أحاطة محكمة وأرادوا استئصار المسلمين رد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا قال أبو بكر لما, لما أنزل الله أدن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير قال أبو بكر فعرفت أنه سيكون قتازا هذا رؤى الترمزي غيره وإن الله على نصرهم لقدير فهو قادر على نصر عباد المؤمنين من غير قتال هنا الدفع والدفاع والمدافع كما بياننا دفع ودفاع فكاية المدافع أن على المؤمنين أن يبذلوا المهج وأن ينفقوا الغالي والثمين من أجل نصة هذا الدين وهذا معناه هذا البذل هذا معناه اظهار صدق العباده لله جل وعلا صدق العبوديه لله جل وعلا اظهار صدق التمسك بهذا الدين وانه لا نصره لهم إلا الا بالتمسك بهذا بهذا الدين وإن الله على نصرهم سبحانه جل وعلا وان الله على نصرهم لقدير كما قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمى لهم سيهديهم وأصلحوا بلهم ويدخلهم الجنة عن رفا لهم شوفوا انظر هنا الله تعالى ينصرهم نعم ولو شاء نصرهم نصرا مؤذرا دون قتال لكن الله جعله يريد أن يرى من عباده الخيس وأن يعلم أنهم تمسكوا بهذا الدين طواية وأنهم يبيعون أنفسهم وقفا لله جل في علام وهذه كما قلنا المدافع وأن هذا فيه كسر شوكة الكافرين وفيه شفاء غليل المؤمنين وفيه أيضا بأن الله جعله وعد وإذا وعد الله وفا وأوفا وجعل كلمة الذين أكفروا السفل وكلمة الله هي العليا لذلك كما قلت كان ابن عباس إذا قرأ هذه الآيات وبلغ إلى قول له وإن الله على نصرهم لا قدير قال وقد فعل وقد فعل يوم الفرقان يوم التقى جمعان ماذا حدث ثلاثمائة رجل هزموا قريشا جميعا وكانت هزيم هزيمة مدوية وقد شارع الله الجهادة في هذا الوقت لأن التوقيت مهم جدا فقد كانوا بمكة أقل عددا وأضعف وأضعف قوة وأيضا أقل تمسكا فلما كان المشجون أكثر عددا لو أمر الله المؤمنين بالقتال في مكة لقتلوهم وأبادوهم جميعا ولما حذر مبيع مع أهل يسرب قاربوا المئة قالوا أنا ميل على أهل الوادي بمنا يعني نقتل من فيهم فقال لا إني لم أمر بذلك لما حدث الظلم والبغي وعرادوا قتل النبي سلم وأخرجوه من أرضهم وشردوا أصحابه فذهب منهم طائفا للحبشة وأخرونا للمدينة فلما حدث الهجرة واستخروا جميعا في المدينة وقاوية شوكة أهل الإسلام الله تعالى جعل اللقاء غير المرتقب ولو تعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فأنزل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق فأخرجه من, من مكة إلى المدينة بغير حق والنبي ينظر إلى الأرض ويقول أنت قال الله إلى الله وإلي ولو أن قومك أخرجوك أخرجوني منك ما خرجته فقال الله لفعله إلا أن يقولوا ربنا الله يعني الذنب والإساءة فقط التي يعني يعتدون بها أهل مكة أو الوسيلة التي اتخذوها لإخراجها أولئك هو أنهم ما لهم ذنب إلا أن قالوا نوحد الله لا نعبد إلها غير الله جل في علاء هنا إذا قلنا يعني أنا أريد المعنى عندكم هنا في قوله جل في علاء قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديس الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله اش نوع الاستثناء هنا كيف ذلك يا شيخ خالد؟ ممتاز اا خالد ابو الام ابرار ممتاز والاستثناء حق استثناء منقطع الحق الاستثناء استثناء منقطع ليش لماذا كيف اعربتم ومثل حقا الاسناء هنا اسناء منقطعة الى ما في نفس الامر واما عند المشركين فانه اكبر الظنور طبعا انه سفه احلامهم ليس من جلس نصيصنا منه ممتاز يا ثلاثة وعادهم الابرار قالت ذلك جزاكم الله خليم نعم ممتازين قال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا برب الله ربنا هذا الزنب الأعظم عنده وكما قال تعالى فقصة أصحاب الأخدود أيضا وما نقب منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد ولهذا كان المسلمون في, في, في الخندق يرتجزون ويقولون اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى أتغى الكفرة إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا أبينا وكان يمد بها النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أبينا أبينا وكان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يردد ذلك يقول أبينا أبينا ويمد بها صوتا قال الله تعالى وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَبَعْضِ بَعْد ما قال النصرity لأهل الايمان الذين ظلموا وان الله على نصرهم لقادر وقد فعل قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أي ولولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شر اناس عن غيرهم بما خلق ويقدره من الأسباب لفست الارض والهلك القوي والهلك الضعيف ولو التهم او التهم القوي الضعيف انتم تعلمون بأنه يشوف من الأسباب عشان تعلم المدافعة خروج الدجال والدجال يخرج تفسد الدنيا بأسرها بخروج هذا الكافر اللعين الذي يدعي النبوة ثم يدعي بع ذلك الربوبية ومنحه الله قوة خارقة والله حكيم عليم ويقول للخاربة يقول أتبعيني بكنوزك فتتبع فتتبعه كعسيب النحف ويقول السماء أمطري فتمطر ويقول أرض انبتي أنبتي فتنبت وفتنة عظيمة الدجال ومع ذلك دفعه الله جدا في علا بعيث عليه السلام مع مع, مع مع الطائفة المؤمنة الذين يقتلون الروم الهرم جد لأنه ستكون مقتلة عظيمة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفران هناك طائفة من العصات من عصات الموحدين يتحدون مع الروم صلحا أمنا فيقاتلون عدوا مشتركا بينهم فينتصرون فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب فيأبى المسلم عندما يرى ذلك فيقوم فيقتله فيجتمعون على قتل هذه الطائفة فالطائفة تفر منهم وتأوي إلى إخوانهم شوف الرجل كثير بإخواني وأن أهل الإسلام رابطة الإسلام أقوى من أي رابطة ونصرة المسلم واجبة حتى وإن كان شربا للخمر حتى وإن كان فسيقا حتى وإن كان عصيا ومع ذلك هناك من يعني من لا يعقل هذه المسألة وما تراه إلا ينصر الكافر على المسلم فذهبوا إلى هذه الطائفة الموحدة المؤمنة فجاء كما قال الله سلام تغذر الروم فيعتونكم تحت ثمانين راية تحت كل غاية إثنا عشر ألفا فيقولون لا نريد قتالكم أخرجوا لنا من قتلوا منا قالوا لا إخواننا هؤلاء إخواننا لا يمكن وهذه النصر الواجبة ونستنصروكم في الدين فعليكم النصر وهذا واجع عليكم إلجاما وجوبا فيقوى وقاتلونهم بالمقتلة حتى تجتمع شرطة وتقول إما النصر إما القتل فيبيدون أهل الروم ثم يأتي الصارخ فيصرخ فيهم ويقول أدركوا ذياريكم إن الدجال قد خرج وقال المسلم بادروا بالعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرة منسية قال أو هرم المفندة أو الدجال شر غائبي ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر فيدفع الله شر الدجال بحيث ابن مريم عليه السلام ثم أخرج أناس قال الله وقد أوحى إلى عيسى وأوحى إلى عبادي المؤمنين يخرج عليكم عباد لا يدان لأحد بهم ما في أحد له قوة يجاب, يجاب هؤلاء يأجوج مأجوج فأخرجون لكن الله تعالى يدفعهم بالنغف ويقتلهم الله جل في علاه لأن الله أمر عيسى أن يأوي بالمؤمنين إلى جبل الطور بعيدا هؤلاء ما في أحد يستطيع لهم سبيلا فارفعون أكفة ضراعة ويدعون ربهم فالله يقتل يأجود ومأجود هذا من دفع الله جل في علاه لذلك قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفاتها ذات الأرض لنتهم القوي الضعيف قال لهدمت صوامع وهي المعابد للرهبان وقيل اليهود وقيل معابد الصابئين لهدمت صوامع وقيل هذه الصوامع صوامع المجوس فكلها في الأصل أنها الأمكانية يتعبت بها هؤلاء الكفرة ولأن المجلس أيضا يلحقون بأهل الكتاب بأن كان لهم الكتاب كما قال عيدنا أبي طالب لهدمت صوامع وبيع الفرق من البيع والصوامع لما دور العبادة أن الصوامع أقل حجما من البيع والبيع خاصة بالنصارى كما قال قصاد الضحاك و ذلك وقيل كنائس اليهود الأمر في ذلك واسع صوامع وبيع هذه دور للعباده صواغات المجوس لليهود للنصارى هي دور للعباده قال و هنا يعني قدمت بيع وصوامع بيع صوامع وبيع وصلوات ولا على التقدير يعني هدمت اماكن الصلوات ام هدمت نفس الصلوات ابن قال الصلوات الكنائس يبقى هنا قصد ابن عباس باماكن الصلوات وقيل الصلوات هنا مساجد الاهل الكتاب والاهل الاسلام بالطرق واما المساجد فيه للمسلمين والصلوات يخصد ذلك الأماكن والمواطن المواضع التي يصلى فيها قولوا يذكر فيها اسم الله كثيرا فقد قيل الضمير في قوله يذكر فيها عائد على المساجد أن المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وهنا يتضح لنا من المقصود بالمساجد هنا مواطن الصلوات التي للمسلمين ولأن هؤلاء الذين قال الله فيهم فيه رجال يحبون أن أي يتطهروا أيضا في قوله للفعلاء رجال لا تلهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله يذكر فيها اسم الله كثيرا والبيع والصوامع أيضا كان يذكر فيها اسم الله قبل التحريف والكفر ولكن المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هنا ترى بديع بديع الايات ترقي في من الأقل للاعلى فقدمت صوانع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولان المساجد اكثر عمرها اهل الإسلام والمساجد لاهل الاسلام وهم أعظم الامم دخولا في الإسلام ولذلك انصرهم الله علا وقدمهم وقال النبي نحن الآخرون الاولون وقوله ولا ينصرون ولا ينصرنا الله من ينصره وهذا أيضا كقول الله تعالى يا أجواء الذين أمنوا من تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتحوا ويظل أعمالهم ولينصران الله من ينصره أيضا فيها دلالة على نوع كيف ما تعامل ربك يعاملك الله كيف كان عملك كيف كنت مع الله جل في كان الله معك على ما كنت عليه جزاء وفاقا وأجرا طباقا قال إن الله لقوي عزيز وهذا وصف الله على بصفتين عظيمتين وقلنا قبل ذلك إذا اخترنا اسم باسم آخر كمال إلى كمال وإذا اخترنا, اخترنا الصفة بصفة أخرى كمال إلى كمال وصف نفسه بالقوة سبحانه وتعالى فعلا وهو القوي القادر القاهر فالله على كل شيء قدير ووصف نفسه بالعزة بالمنعة سبحانه وتعالى فعلا عز فامتنع له كل صفات الكمال والكمال والجلال والبهاء والعظمة بقوته خلق كل شيء وقدره تقديرا وبعزته لا يقهره شيء وهو يقهر كل شيء فكل شيء ذليل وفقيل إليه وهو الغني القوي العزيز ولذلك قال بعض السلف من كان الله معه فمن عليه فهو القوي العزيز ولذلك أنت ترى كل من تمتك بدين الله كان في آخر أمره منصورا ولا تزال طائفة من أماتي على الحق الظاهرين لا درور من خالفهم ولا من خذرهم قال الله تعالى ولا قد سابقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وذلك في الآية الأخرى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين الفواد المصنبطة إذا وعد الله وفى وأوفى إذا كان عباش إذا قرأ أدن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم الخضير يقول وقد فعل وقد فعل أنا الله المسببات بالأسباب أنا الله المسببات بالأسباب لذا عظم التوكل لا يكون إلا بعد التفويد التام مع الأخذ بالأسباب ريادته هذه الامه في آخر الزمان للامم قالوا ان الله ولا ينصرنا الله من ينصره وهذا لا يكون الا في حق المؤمنين الخلص الذين ينصرون الله جل في علا فسينصرهم الله جل تلى في علا عم لو في ننتقل الى الفكره